بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من خاسرين أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مازلنا نتابع كلامنا في كتاب الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى الموسوم بالشفاء في فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه المعجز وكلامه المؤثر وما أعطاه الله عز وجل من هذه الخاصية التي هي خاصية تبليغ المبلغ يحتاج إلى لسان فإذا كان اللسان أفصح لسان فإن التبليغ سيكون أبلغ فإن التبليغ لرسالة الله عز وجل لكلام الله عز وجل لهذه النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أبلغ وقد رأينا نماذج من هذه الكلمات المباركة الكلمات النبوية الجامعة وتوقفنا في الدرس السابق عند الدعاء عند واحد الدعاء دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو دعاء طويل إلا أن الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى اقتصر منه على جمل كأنه يقول لك قس عليه فأدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت جامعة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو بالجزئيات أي ما كان يدعو بالأمور التي يحتاج في الإنسان التفاصيل، ولكنه عندما يدعو يدعو بخير الدنيا وخير الآخرة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يدعو بالصحة والعافية، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو, يدعو بالبهداية ولم الشعاتي وجمع الكلمات والهداية القلب وغير ذلك الذي يعني كل كلمة لو كانت واحدة لكانت كانت كافية، كل كلمة لو كانت وحدة لكانت كانت كافية ولذلك واحد أحد العرب كان يدعو في يوم من الأيام في صلاته ويقول. اللهم ادخلني جنتك وأجرني من نارك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقولي عربي؟ قال يا رسول الله إنما أقول اللهم ادخلني جنتك وأجرني من نارك أما أنا فلا أحسين دندنتك ولا دندنة معد المراد بالدندنة يعني الكلام غير المفهم الكلام غير الواضح فيقصد فيقص بالدندنة يعني كثرة الدعاء عند الإنسان مثلاً يدعو ساعة من الزمن ساعة يعني ستون دقيقة يقف يدعو مبتهلا الى الله سبحانه وتعالى ولكن عندما نعود إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نجده يختصر هذه الساعات الطوال في كلمات اللهم إنا نسألك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاه من النار يعني جبع كل شيء صلى الله عليه اله وعلي وعلي وسلم من لقى له العربي أما أنا فلا أحسين دندنتك ولا دندنت معاد قال له النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندين أي حولها مأدى حول هاتين الكلمتين سؤال الجنة والاستعادة من النار وهي جماع قوله تعالى ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار وما أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الكلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقلما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا الا ويختم بهذه الكلمات من هنا اخذها العلماء رضي الله تعالى عنه عندما تسمع الناس في مجلس من المجالس يختمون مجلسهم ب ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فتلك سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومما أثير كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكلمات التي صارت مثلا يعني أنها صارت بعد أن نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يضرب ويقوله الناس وتناقل وتناقلته الركبان من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حمي الوطيس حمي الوطيس الوطيس هو التنور حيث يوقع من أجل طبخ الطعام أو تهي الطعام فإذا كان التنور حاميا وحارا فإنه يطيب أو يطيب أو يطيب يعني ينضج ما وضع فيه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا هذه الجملة في مجال آخر في الحرب وذلك في غزوة حنين غزوة حنين هذه كانت بعد فتح مكة وحنين هي هوازين قبيلة هوازين وهم بنو سعد بن بكر أخوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش أخوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني إخوة النبي صلى الله عليه وسلم من نبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد عند حليمة السعدي رضي الله تعالى عنها وأرضها فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة للهجرة في رمضان 21 رمضان في السنة الثامنة للهجرة بدأت هواز تجمع جموعها من نجل مهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قريبا منها ما دام لم يعدrightًا للمدينة بعد فإنها تجمع الجموع وتجيش الجيوش من اجل مقارعه النبي صلى الله عليه وسلم هو قريب منهم فجمعوا الجموع الكثيره وقال لهم زعيمهم اذا اردتم من لا تنهزموا فاجعلوا نساءكم امامكم وراءكم واجعلوا انعامكم وراءكم حتى اذا كان احدكم يهم بالفرار نظر الى أولاده اولاده ونظر الى إلى أنعامه فما يستطيع أن يفرط فيها يعني فيقاتل دون ماله ويقاتل دون عرضه حتى ينتصر أو يموت ففعلوا ذلك فخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الغزوة كانوا كثرة كثرة يعني بلغوا 12 ألف مقاتل ولم يبلغوا هذا العدد من قبل، يعني في يوم من الايام لم يكن هذا العدد في في من المعارك، لأن الصحابة جو للمهاجرون والانصار جو من مكة بعشرة آلاف قاتل، زائد ألفين من مسلمه الفتح من الذين أسلموا في ذلك اليوم هي شحليه اثنعش، فقال بعضهم لن نهزم اليوم من قله من اليوم من لأن ما قدش من ما لأننا مبقناش قل قليل ولكن أصبحنا كطرة الكثيرة وهذه الجملة يعني أذاقتهم نوعا من الهزيمة هذه الجملة التي قالوها أذاقتهم نوعا من الهزيمة فلما التحمل فلما دخلوا في وادي حنين دخل المسلمون في وادي حنين خرجت عليهم الكمائن يعني الكمائن ديال الجويش هنا وهنا في جانبي الواد فاختلت الحابل من نابل فما يعرفون منين نتاتي السهام أتاتي من أمامهم أم من خلفهم ففروا إذن الكترة الكاترة لا لا تنصر أن يكون الإنسان معجبا بكترته أو بسلاحه أو او ب هذا ينصر. الذي ينصر هو الذي ينصر هو إيمانك بالله سبحانه وتعالى وعدالة قضيتك وتفيد الأمر لله سبحانه وتعالى والاعتصام برأي أو بأمر القائد الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك المعارك أو القائد في أي معركة من المعارك بمعنى جمع الكلمة والشورى هذه هي عوامل النصر الايمان بالله سبحانه وتعالى لان النصر من عند الله انما نصر من عند الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله ثانيا عداله القضيه ان يكون الانسان محقا فيما يقاتل من اجله لا يقاتل وهو مبطل ان يجمع كلمته مع اخوانه يعني جمع الكلمه وأمره شورى بينهم ان يعتمد على الله اولا اولا واخرا امتثال الامر اذا كانت هذه النصر غيجي اذا ما كانش هذه العوامل ابشر بالهزيمه الصحابه رضي الله تعالى عنهم فيهم هذا الناس لعد في الإسلام وهم المؤلفة قلوبهم فقال بعضهم لن نغلب اليوم من قله. إن حيد منين حيدها من الناصر سبحانه وتعالى إذن نحن ننتصر لأننا كثر فسجل الله عز وجل هذه الكلمة بطريقة أخرى فقال ويوم حنيني إذا عجبتكم كثرتكم إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا يعني أن أن لعجب من أسباب الهزيمة وليس من أسبابه الانتصار الاعتماد على الجيوش وعلى وعلى وعلى من أسباب الهزيمة وليس من أسبابه وإلا فلم ده هزمت الروم وهي مئة وخمسين ألف في معاركها مع المسلمين وهم 3000-40000-5000 خليد بن وليد وأبو عبيدة بن الجراح في ليرموك وغيرها من لماذا هزمت فارس وهي الوف أو مئات الآلاف من الجند أمام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى لأن أمير المؤمنين عمر كتب له برسالة قال له إنما تنصرون بإيمانكم إنما تنصرون بإيمانكم وأعمالكم فإذا استويتم مع أعدائكم في, في في الجنوب والمعاصي فإذا استويتم معهم في الجنوب والمعاصي انتصروا عليكم بكثره عددهم انتصروا عليكم بكثره عددهم هم كترة اصلا فإذا استويتم معهم في المعاصي فإنهم سينتصرون حتما بسبب يجلي بسبب الكثره ولكن إذا كان هناك إيمان فإن الإيمان يجعل الفئة القليلة المؤمنة منتصرة بإذن الله سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن الكريم في غير ما آية فهزموهم بإذن الله قتل داود جالوت وآتوا الضوء الملك والحكمة ولمه مما يشاء النبي صلى الله عليه وسلم هل فرى ونهزمه صحاب الكرام كبار الصحاب هل نهزموا لم ينهزموا كانوا حوالي مئة يعني اتناشر قد في مئة في المشاة في المشاة 11.900 النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس يا عباس نادي يا أصحاب الصمرة يا أصحاب الشجرة يا أصحاب صورة البقرة فناداهم العباس رضي الله وتعالى وكان جهير الصوت جهوري الصوت يعني صوته جه جهوري الصوت بتقديم الله على الواو كان له صوت يعني يسمع من بعيد قال يا أصحاب الصمورة يا أصحاب الشجرة يا أصحاب صورة البقرة فعطفوا على النبي صلى الله عليه وسلم كعطفة الإيبل على أولادها يعني رجعوا بمرة فالتهم المسلمون بالمشركين والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته يتقدم يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يتقدم وينشد أن النبي لا كذيب انا ابن عبد المطلب والحارس ابن عبد المطلب ياخذ أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ياخذه بزمام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تتقدم إلى الاعداء والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحطها وأبو سفيان بن الحارث يحدها حتى لا يعني ياخذ بزمامها او بالجامها حتى لا تتقدم حتى لا يقتل النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم هنا إصرار النبي صلى الله عليه وسلم وعزيمته وثقته بالله سبحانه وتعالى هي التي جعلته يتقدم هي التي جعلته يعلن عن نفسه وعن اسمه وليس يخاف أن يتربص به أحده المشركين بين الجند المسلمين ليقتله غرى وليقتله غيلا ولكن صلى الله عليه وسلم كان واثقا من, من نصر الله سبحانه وتعالى فلما دعاهم يا أصحاب الصمر ويصحاب الشجرة ماذا تتذكروا تذكروا تذكروا بيعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على الموت يعني ذاك النهار بيعتهم على الموت واليوم مشيتوا هربتوا تذكروا يش تذكروا أنهم بايعوا على الموت تحت الصمرة تحت الشجرة في بيعة الرضوان لما تكور في سورة الفتح وقد تحدثنا عنها سابقا فلما تذكروها اقتحموا المعركه ونصرهم الله سبحانه وتعالى فلما التحم الجيشان قال النبي صلى الله عليه وسلم الان حمي الوطيس من نقل هذه الجمله الان حمي الوطيس اخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنه من من تراب ورمها في وجوه الاعداء وقال شاهد الوجوه دع الله سبحانه وتعالى ان يهزمهم فهزمهم الله سبحانه وتعالى يعني فأخذ بهذه الأسباب الأخرى التي هي الدعاء التي هي الارتجاء إلى الله ولكن بعد الأخذ بالأسباب المادية وهكذا دائما إلى مشكلة السيرة غدق النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالدعاء بعد يشف بعد الأخذ بالأسباب بعد صفيف الصوف في بدرين أرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى العريش يدعو حتى سقط رداءه، بعد حفر الخندقي في في في خندق في الاحزاب رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد الفتح واحد المكان يسمى فيسله مسجد الفتح يتضرع الى الله سبحانه وتعالى فكذلك انت اذا اردت امرا من امورك فخذ بالاسباب ثم التجي الى الله سبحانه وتعالى داعيا متضرعا مبتهلا مضطرا لانه لا ياتيك بشيء لم يقدره الله عز وجل لك إلا الله سبحانه وتعالى. فالجن ولسوا لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قدرته الله تعالى لك. ولكنه سبحانه وتعالى رتب الأمور على أسبابها. رتب الأمور على أسبابها. علشان بس أصلًا باللي مشاه وصحبه وربه. ما يقول صلى الله عليه وسلم شاهد الوجوه ويهزم الجيش وحده. يعني لابد من الأخذ لابد من الأخذ بالأسباب. فلما رجع الصحابة والتحم الجيشان حان وقت استجابة الدعاء لأن استجابة الدعاء تكون عند التحام الصفوف وعند الصيام وعند رفع الأذان وعند نزول المطر وإلى آخره يعني مواقت أو أزمان ازمنه استجابة الدعاء منها عند التحام الصفوف فدع النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين فهزمهم بعد هزيمتهم تركوا تلك الأموال وتلك النساء يعني تركوا كل شيء وراءهم. فأخذ المسلمون هذه هذه الغنائم فإذا بهؤلاء يعني هوازم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه الرحيم التي كانت بينه وبينهم عن طريق الرضاعة لأنه استردع فيهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر موكول لأصحابه لأنهم هم أصحاب هذا الحق أصحاب الغنائي مش كونهم نشوف العدالة في الإسلام ها؟ واش زماء غيشي وقت الناس غادي يديروا واحد واحد العدالة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا إلا درنا المحاوله غا ندير واحد نسبة مئوية ولكن دير ذلك اللي در النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الجند هذه الأموال تعود إلى إخواني وأخواتي من الردعة انتهى الأمر أمر الحاكم يرفعه الخلاف حكم الحاكم يرفعه الخلاف بل فوض الله عز وجل له هذا الأمر بصريح عبارة القرآن سألونك عن الانفال قولي قول إلا لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فوضله هذا الأمر ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يرد هذه الغنائم إلا عن طيب نفس من أصحابه فاستشار الصحاب فقال لاوازن إما أن تاخذوا المال وإما أن تاخذوا السبيل يعني إما اختاروا بين الأبناء والنساء أو الأموال ماذا تريدون قالوا له عرضنا أو لا عرضنا أو لا يعني أبناؤنا ونساؤنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال امام جند جند الله الصحابه رضي الله تعالى عنهم قال لهم من طابت نفسه في ان يرد ماله من السبي الى هؤلاء الناس فانهم خيرتهم بين كذا وكذا فاختاروا العرض فله ذلك ومن لم تطب نفسه فليردها وال يعني ولنعطيه في اول فيء علينا لمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يأخذ من شيء واحد من غيري من غيري بي نفسين عطينا وغدا إن شاء الله في أول فئين في الله عز وجل به على المؤمنين لأن سبقك أنت ونعطيك فطابت نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا بسببها وزن لكي يرد يرد, يرد إليه وبقية الأموال بقية الإبل والبقر وال وال وال ففرق الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة ولكن بوحد القسمه فيها من التربيه النبوية وفيها من الحكمة وفيها من تاليف القلوب وفيها وفيها الشيء الكثير أعطى للذين اسلموا البارحه مئة من اليبي لكل واحد منهم لجعمائهم فلان وفلان وفلان أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد عشرة أعطى مئة من اليبي واحد منهم أعطاه شي حاجة موصلية مئة فبدا يهجن صلى الله عليه وسلم الى عاد سلم البارح مؤلفه قلوبهم فقالوا قد كنت في الحرب ذات وذراين فلا معطش ولا ممنعي فما كان حصن ولا حابس افوقني مرضص في مجمعي يعني كي تكي على بوت عيناته من حزن والاخرى النقرا ابن حابس النقرا ابن حابس قال فما كان حصن ولا حابس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 قطعوا اللسان كملوا لهم 100 على كل حال شايد ان نفهم القصه هذه موقف الانصار رضي الله تعالى عنه الانصار بداوا يتكلمون قالوا هؤلاء ايه اسلموا البارحه وما تزال سيوفنا تسيل من دمائهم ونبيي سمعتهم المال وخلانا نبيي سمعتهم والو الانصار الذين آبوا ونصروا وعزروا اتبعوا النور الذي ونزل معه وعطاهم ولو الشيطر بيه النبوية وكلهم إلى إيمانهم وكلهم إلى يقينهم وكلهم إلى ما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه حيث لم يبايعه على جمع المال والدنيا ولكنهم بايعوه على نصرة الدين على نصرة الإيمان وأهل الإيمان. ولكن في هذا اللحظة الحرجه بدأوا يتكلمون. قالوا نبي صلى الله عليه وسلم أخذته الرأفة والرحمة إلى قومه فاعطاهم المال وقد أسلموا البارحة. ونحن الذين أسلموا قبلهم بعشرين وأزياد من عشرين سنة ما, ما أعطنا شيء. وكان زعيمهم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال لي هم غضي نصل هذا الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم نخبره ويعطينا الجواب دياله الصحابة كانوا صرحا كانوا لا يكتمون شيئا يعني حزوا في نفوسهم لابد أن يخرجوا ما في صدورهم لكي يعالج عن طريق التربية النبوية فقال لي يا رسول الله إن قومي قالوا كيت وكيت وكيت وكيت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وأين أنت يا سعد؟ وفين وفينت فهذا الكلام لك يتقال أين أنت بمعنى واش أنت معهم ولا ضدهم واش قبلتي لهم هاد الهضرة ولا ما قبلت هاشي قال أنا واحد من قومي يا رسول الله أنا شوف الادابة. أنا واحد من قومي هو الزعيم ولكن يقول واحد من من قومي ما يقدرش يخرج منهم يعني يدرس فدياله بوحده وما يقدرش يعني فقال انا واحد من القوم قال لي يا إن سعد اجمع لي قومك اجمع هذه الناس ولا يدخل عليكم احد من المهاجرين حتى واحد من المهاجرين لا يدخل معكم فجمعهم في مكان في, في الفضاء ليس بيت ولا قاص ولا نادي ولا, النادي ولا ها. جمعهم في الفضاء شيء شعبات في حنين ولم يدخل معهم احد من المهاجرين قال لهم رسول صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنكم قلتم كذا وكذا وكذا وكذا؟ قالوا بلأ يا رسول الله وكانوا لا يكذبون komen قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألم تكن ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا متناحرين فعلف الله بين قلوبكم بي؟ ألم تكونوا؟ فبنو النبي صلى الله عليه وسلم يذكروا فضل الإسلام عليهم كأنه يقول لهم كما قال الله عز وجل اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاه فرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون لعلكم تهتدون نعم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فبكى الصحابة رضي الله تعالى العنصار بكوا من هد من هذه الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم فقام اساسا اجيبوا قالوا الفضل لله ولرسوله المن لله ولرسوله قال النبي سلم بل جاوبوا راه ماشي المن لله نقولوا شي حاجة فوالله لو شئتم لقلتم ولا صد ولا صدقتم ولا صدقتم قولوا الم تكن مطاردا فاويناك ألم تكن مكذبا فصدقناك ألم تكن مغلوبا فنصرناك ألم تكن ضعيفا فقويناك ليوريهم نبي الله ما شيء يقولوا ولكنهم ما كانوا يزيدون على قولهم على الفضل والمن لله ولرسوله الفضل والمن لله ولرسوله وبكوا حتى خضلت لحاهم, لحاهم بالدموع فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اثر دون أن يرجع الناس بالشات والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نعم يا رسول الله قال فذلك لكم والله لولا الهجره لكنتم مرئا من الانصار والله لو سلك الناس شعبا وشلك وسلك الانصار شعبا لسلكت شعبه الانصار الله المحيا محياكم والممات مماتكم. يعني ما تبقى مين اللي يمره معكم. واحتل ممات. شو نبسا سمي. يعني اخبره الله عز فين غي وفين غيب صلى الله عليه وسلم. مع ان هذه من المغيبات. وما نفس باي ارض تموت. ولكن الله سبحانه وتعالى يظهر على غيبه من شاء من عباده. فلا يدهر على غيبه احدا الا ما من من رسول صلى الله عليه وسلم. المحيا محياكم. والممات مماتكم. اللهم ارحمي الانصار. وابناء الانصار وابناء أبناء الانصار يكسر الناس وتقلون يكسر الناس وتقلون الناس غيبدو يتزادو غتبدو الهجره من الشام من ليمان من العراق من مصر الى المدينه ولكن انصارهم هما ما كيتزادوش لان الانصار هي فئه قليله سكنت المدينه فاوات النبي صلى الله عليه وسلم ففرح الصحابه رضي الله تعالى عنهم بهذه العطيه التي منحهم الله عز وجل إياها وهي الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم واحد العطية لا تنتهي بـ بـ بـ بالأيام والليالي فالمحيا محياكم والممات مماتكم وأول من تنشق عن الأرض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أهل البقاء وهم الأنصر وهم أهل المدينة بالخصوص إذن فيكون دائما مع هذه العطية مع هذه المنى الربانية التي منحه الله عز وجل إياها. شوفنا بساتنا كيف كان يربي، كيف كان صلى الله عليه وسلم. يعني يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. كما قال الله عز وجل: كلنوم الداء أولئ وهؤلاء من أعطى ربك. ولكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. لكنه لا يعطي المينحة الدائمة إلا لمن يحب. والمينحة الدائمة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمنحه الدائمه هي مله الاسلام ولمنحه الدائمه هي ان تكون على نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما التحم الجيشان في حنين الان حمي الوطيس وقال صلى الله عليه وسلم ايضا ما تحت فانفي ما تحتف انفي أن يعني لم يسبق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمه هناك من يقول انه قيلت هذه الكلمه قبل الرسول صلى الله عليه وسلم قالها السماء ال اليهودي المعروف الشائع المعروف في في في في, في الأردن يعني ما بين الشام والحجاز ولكن أغلب العلماء أن هذا هذه الكلمة هذه الجملة لم يسبق لها الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك البيت الذي ينسبونه للسماء لسمؤله هو بيت إسلاميون أي قيل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وإن سبوه إلى وينسبه إلى السموال وهو وما مات منا سيد حتفأ فيه ولا طل منا حيث كان قتيل معنى مات, مات حتفأ فيه مات بدون سبب كأنه سقط على أنفه فمات والشاهد في البيت وما مات منا أحد حتفأ فيه بمن مكنش واحد لكي يموت هكذا ناس يموتون في القتال وكانت العرب تفتخر بمن مات في في الميادين وتذم من مات في من مات في الفراش من مات في الفراش يعني يصفونه بأنه من من القواعد أي من النساء كما قال الحطيئه دعي المكارم لا فرحل لبغيتها وقعد فأنت الطائم الكاسر لا دعي المكارمة لا ترحلي بغياتها أقعد فأنت الطائم الكاسي اقعد من القواعد القواعد من النساء فسجنه عمر سيد عمر سجن هذا الشاعر بسبب هذا البيت لأنه شبهه بالنساء ومن شبه أحدا بالنساء عزر ومن شبه من النساء بالرجال عزر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا انا المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء به بالرجال وقعت فأنت تطعيم الكاسي وانت قد تأكله تشرب حل بحل عيالات على كل حال هذا البيت قيل إنه بيت إسلامي والنبي صلى الله عليه وسلم قال مات حتفان فيه أي مات بدون أن يكون له سبب من غير انتهاء الأجلي انتهاء الأجلي ومن ذلك أيضا أي مما صار مثلا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين لا يلدغ المؤمن من جحرين مرتين قالها النبي صلى الله عليه وسلم لاحد الشعراء شعراء المشركين كان يذم النبي صلى الله عليه وسلم ويدم الصحابه ويعني يقول فيهم شعرا يسبهم بلسانه فاوقع عليه القبل في في, في بدر فاعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم وعاهده ان لا يعود ان, أن لا يقول شيئا في في المسلمين ان لا ي... يذمهم بشعره أطلق سراحه، ولكنه عاد إلى ما كان عليه في السابق فبدأ أيضا يدم الرسول صلى الله عليه وسلم ويدم الصحابة رضي الله تعالى ويتشبب بنساء المسلمين فألقي عليه القبض مرة ثانية قال يا رسول الله دعني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحرين مرتين انسان ما غلى يدن كما قال ما غلى يعني شو واحد مثلا أخده وطلقوه إلي عودش الدورة ما غادي يطلقوه ما كانش واحد اللي غادي يغل ليد بمعنى غادي يكتفها بحال هاداك اللي فتلوا أنه قبر عليها وطلقها ما غل يدا كمطلقيا أي كما نطلقها كما نطلقها في السابق فلا يلدغ المؤمن من جحر المرسل فالمؤمن لا يكون لا غبيا بل يكون متغابيا متغابيا. يعني يظهر التغابي ولكنه لا, يكون لا ينبغي أن يكون أن يكون غبيا بحيث يغبن ويغبن ويغبن, ويغبن ولا نهاية لغبون من ذلك كذلك السعيد من وعيض بغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم السعيد من وعيض بغيره وهذه في فالإنسان الذي لا يتعظ بغيره متى يتعيض يعني تجي له في الرأس هو عادي ممكن يأخذ العبر السعيد من وعيض بغيره علاش لان ملي الضربات في في الرؤوس ديال الاخرين تجمع ها مع راسك ها وتعتبر راسك علاش انت في راسك يعني تقول كاين كينش حاجه يعلم السعيد من وعظ بغيره او من اتعظ بغيره أو من تعظ بغيره في اخواتها ما يدرك الناظر العجب في مضمنها ويذهب به الفكر في أداني حكمها وقد قال له اصحابه ما راينا الذي هو أفسح منك الذي هو أفسح خبره ما رأينا الذي هو أفسح منك فقالوا ما يمنعني وإنما أنزل القرآن بلسان لسان عربي مبين قال الصحابة لرسول الله مش فتح شيء واحد أفسح منك قال وما يمنعني من الفصحة دي. وإنما نزل القرآن بلسانه لسان عربي مبين وقال مرة أخرى أنا أفصح العرب بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد هذه بيذة ليس كتخرج كتدخل لأن بيذة من أدوات الاستثناء وأدوات الاستثناء مرة كتدخلوا مرة كتخرج وهذا ما يقال فيه المدحو بما يشبه الذم اللي مثل ما أنا العرب غير اني من قريش وورثوا في باني سعد هذه هذا سبب فصاحته مشان ان انه انه, أنه, أنه كونه من قريش كونه مستضعفا في بني ليث انه كان قسم من هذا هو سبب فصاحته قول الشعب ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراء الكسابيات هذا مش عيب هذا تدل على ماذا كدل على شجاعتهم وقوتهم وبسالتهم وانهم يتحرون أعدأهم. أنا افصح العرب بيد اني ولدت من قريش وستردعت في بني, في بني سعد مدح بما يشبه الذم فجمع له صلى الله عليه وسلم بذلك قوة عارضة البادية وجزالتها ونصاعة الفاضي الحاضرة ورونق كلامها هو كيشف عليك ذلك المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الله عز وجل قوة عارضة البادية وجزالتها لأ أنفاض قوية ديال دي البادية ونصعت الألفاظ الحاضرة ونقض كلامها لأن لأن فيش في البادية والسهولة والنصاعة فيش في الحاضرة لأن الحاضرة فيها الدبلوماسية هيك بس كيف يبغى يبغى يهدر يسوي يعرف لغة يقول لأن الناس مخلطين ولكن في البادية كتقول يقول ذيك اللي جعل علشان ماشي بحال الناس البادية ولهذا العلماء اللغة من اللي يجمعوا اللغة العربية فين مشاو مش أول حاضرة مش أول إيش البادية الأصماعي والسيبواي وفلان وفلان مش أول البادية بس يأخذوا العربية من جزالتها وقوة عارضتها ولا من السنه الحواضر التي دخل دخلها الغريب والقريب والبعيد وأصابتها يعني يعني شيء من هزنا أو شيء من من تداخل بين اللهجات والثقافات وما, وما إلى ذلك هذا الشيء يتقرأ في فيق اللغة ونصعت أسؤال فاضي الحاضرة كلامها إلى التأييد الإلهي الذي مدده الوحي الذي لا يحيط بعلمه بشري يعني زيادة على مدى على الوحي الإلهي والتأييد الإلهي بمعنى أعطى الله عز وجل الفصحة العربية كما هي عند العرب وأضاف إليه التأييد تأييد الالهي عن طريق الوحي وقالت أمو معبد في وصفها له أمو معبد كانت في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإن كان كلام فيها في قصتها هل هذا صحيح أم غير صحيح فابن حجر الله تعالى عليه قال أصل هذه القصة صحيح والتفاصيل فيها كلام هناك التفاصيل الحوار والحوار وذلك شيء يكن في القصة فيه كلام ولكن الأصل موجود بمعنى أنهم مروا بالخيمة وشربوا من لبن شاتي لهذه المرأة هذا موجود هذا صحيح التفاصيل والحوار الذي دار بينه وبينها وبين أم عبد وبين أم عبد وبين أم أم وزوجها إلى خيره وهجرتها ومتى جرت وشاتها وكم بقيت شاتها هل بقيت إلى عهد عمر ماتت قبل ذلك هل بقيت تعطيهم اللبن الى إلى أن ماتت يعني في عهد عمر يعني خمستاشر سنة تقريبا أو أكثر أو أولى هذا كله هذه التفاصيل كلها فيها فيها كلام على كل حال أسلو قصتي صحيح أم معبد وصفت النبي صلى الله عليه وسلم في الصف المشهورة المعروفة التي تيرميدي في في الشمائل النبوية وستأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى عندنا في مفصلة قالت حلو المنطق النبي صلى الله عليه وسلم كان حلو المنطق أي كان كلامه حلوًا فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلما مزعجا بل كان كلامه صلى الله عليه وسلم كلما سمع إليه إليه لإنسان إلا هو يستزيد منه فصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان فصلا يعني لم يكن هادرا لم يكن كلاما متداخلا بعضه في في بعض ولكنه كان كلامه صلى الله عليه وسلم فصلا أي بينا واضحا أوتي صلى الله عليه وسلم فصل الخطاب معنى فصل الخطاب أن كلامه كان واضحا لا نظر ولا هذر هذا تفسير للفصل ما معنى الفصل؟ قال لا نظر أي ليس قليلا كلاما قليلا باهتا خافتا وليس هذرا أي كثيرا متداخلا كما قال سيدنا عمر شر الكتابة المشق وشر الكلام الهذرما شر الكتابة المشق معنى مشق يعني الحروف في الكتابة متداخله فيما بينها ما كتعرف اين ينتهي الراء وان تنتهي التاء ينتهي يعني شيء داخل في شيء بحال بحال الظل ديال السدرة السدره ديال السدره ما تقرا فيه والو يعني متشابك فشر الكتابة المشق وشر الكلام الهذرمه الهذرمه يعني كلام م... م... متداخل لا تعريف بدايةه من نهايته ولا تعريف الكلمة من من الأخرى ولا تعريف الفعل من من الاسم كتقول نص الكلمة وسرت نص لخره وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كلامه هكذا ليس هذرا بمعنى ليس كلاما متداخلا ولا كلاما يعني كثيرا وليس نذرا كذلك أي وليس قليلا باهتا خافتا بحيث لا تفهم منه شيئا كأن منطقه خرزات نظيمنا من أن منطقه أي كلامه خرزات أي جواهر نضي يعني كل جواهرة كتبان بوحدة كل جواهرة يعني تتلاقؤ وحدها وتظهر للعيان فكذلك كانت كلمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما كما في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرد الكلام كسردنا وأنه صلى الله عليه وسلم إذا قرأ مد في قراءته قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ويقف عند رؤوسي الآيات كما قالت ام سلام رضي الله تعالى عنها وعارضها يعني فكان الكلام حسناً فصلاً بيناً واضحا واضحاً жي كما كان قرحنا يا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ياك نعبد كان نستعين وزين السيرات المستقيم وبعدين ندخل نشوف شيء لا خصوصا في القرآن الكريم خصوصا في القرآن الكريم يبغى البيان خصوصا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تقوله لشخصين فلابد أن تبينه فهو صلى الله عليه وسلم إذا قال كلاما أعاده ثلاثا ليفهم عنه فهو أصل فهو أصلا مفهوم فهو أصلا فصلون أي بينون واضحون فهو أصلا يعني كجواهر نظمنا ومع ذلك يكرره ومع ذلك يزيده بيانا بالتكرار يعيده ثلاثا لكي يفهم لكي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذا كان كأن منطقه خرزات نظمنا وكان جهير الصوت كان نبي صلى الله عليه وسلم جهير الصوت جهير الصوت يعني واضح الصوت ليس صوته صلى الله عليه وسلم خافتا حيث يعني تستفه... تستفهمه عن ما قال كل شيء واحد مثلا كي يتكلم كي يقول لك الجملة أشي قلتي؟ كي عودها أشي قلت يعني أحيانا كذلك يضطر من بجانبه أن يشرح لك ما قال أحيانا تضطر قال لها ذك اللي بجنبه قال لها بغي يقول لك كذا وكذا وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يكون كذلك وإنما كان كلامه واضحا بينا إذا خطب إنسان كيفما كان هذا إنسان فهم من خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا النغمة بشمتف من جاهير الصوت أنه صوت مزعج فهو وإن كان جهرا وإن كان واضحا وإن كان بينا فله نغمة حسنا فله نغمة لها أثرها في في النفوس ولها أثرها في الآذان يعني تشنف كلمات النبي صلى الله عليه وسلم تشنف الآذان لدرجة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يشتهون ويتمنون أن يسمعوا من كلامي او ان يسمعوا من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن بالخصوص، وأن يسمعوا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، فتح الذي أشرنا إليه من قبل، لما فتح مكة، كان على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح، وكان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم بواحد النغمة عجيبة وفريدة من نوعها، فلما حدث جابر رضي الله تعالى عنه بهذه. القصة انه كان يقرا على ناقته سوره الفتح بقراءه يعني عظيمه جدا قال لو قرأت بها لاجتمعتم علي أي لحسنها ولي ولجمالها يعني لو قرى بقراءه النبي صلى الله عليه وسلم وبنغمه الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لجتمع الناس عليه لحسنها ولي ولجمالها ولذلك كان الصحابه يتنافسون في تقليد النبي صلى الله وسلم في تلك النغمة وفي تقليد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغضادة وفي تلك الحلوة للمنطق فمن بين مقلديه من بين الذين استطاعوا أن يقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد بعيد يقدروا يكون بحلو ولكن إلى حد بعيد سيدنا عبد الله بن سعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يقرأ كما أنزل. كما أنزل. من احب ان يقرا القران غدا طريا كما انزل علاش كيقول كما من احب ان يقرا القران غدا طريا كما انزل فليقرا على قراءه ابن ام عبد ابن ام عبد منين اخذ هذا الجمال الصوتي وهذه الغضاضه غد غدا طري وهذه الطراوة وهذه الحلاوة منين أخذها اخذها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اخذ عنه سبعين صورة من القران الكريم رضي الله تعالى عنه وأرضه بهذا ينتهي هذا الفصل الذي خصه الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى للحديث عن فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وعن بيان كلمه صلى الله عليه وسلم وعن جوامع كلمه التي أتيها صلى الله عليه وسلم لندخل إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحصة المقبلة بحول الله في فصل آخر الفصل السادس من هذا الباب خصه الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى خصه لشرف نسبه صلى الله عليه وسلم وكرم بلده ومنشئه يعني غادي نتكلم على النسب والبلد والمنشاى للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا الفصل طبعا هذه الامور تدل على ان الله سبحانه وتعالى اختار الزمان للنبي صلى الله عليه وسلم واختار المكان للرسول صلى الله عليه وسلم واختار الاصلاب للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اختار الاصلاب لخيره النسب واختار المكان للمكه خيره المكان واختار قرن النبي صلى الله عليه وسلم لخيرتي القرون خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ذلك ما سيكون في كلامنا ان شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقة المقبلة بحول الله الله سبحانه وتعالى ان يشنف أسماءنا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله وسلم وان يحلل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يجعلنا وأياكم من الذين يستكثرون من هذين الوحيين يستكثرون من من القرآن الكريم ومن السنة النبوية كثيراً ونقرأ الكتب والمجلات و, و, و ولكن هل نقرأ القرآن؟ هل وقع في قلبنا موقع وقع في قلب لبيد بن ربيع رضي الله تعالى عنه كان شاعراً مخضرما عاش في الجاهلية و والإسلام فلما أسلم انقطع عن الشعر وانشغل بالقرآن فقال له لما لم تقل الشعر في الإسلام قال قد ابدلني الله عز وجل ما هو خير خير منه وهو القرآن الكريم فلنجعل القرآن الكريم شغلنا الشاغل لكي نكون على آثار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحلو في حلو المنطقي وفي هذا الفصل وفي هذا البيان الذي خص الله عز وجل بهذه الأمة وجعله آية خالدة مخلدة بلا يوم الدين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه